ولا يملكون ل أ ن ف س ه م ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أ س ا ط ي ر الاولين اكتبها ت فهي تملا عليه بكره و أ ص ي ل ا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات و ا ل أ ر ض إ ن ه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول ي أ ك ل الطعام ويمشي في ا ل أ س و ا ق لولا أ ن ز ل إ ل ي ه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى إ ل ي ك م ت ك و ن ل ه جنة ي النابلسي م ع و ن إ ا رجلا م ح و ر انظر ا ك ف ضربوا للعلوم ا ل ا ي س ت ط ي ي ع و ن س ب ل ا تبارك ا ل ذ ي ه إ ن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات, جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر ويجعل لك قصورا بل كذبوا ب ا ل س ا ع ة واعتدنا لمن كذب ب ا ل س ا ع ة سعيرا إ ذ ا ر أ ت ه م من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرنين د ع و هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خيرنا ج ن ة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء و ع د ا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول, فيقول أ ن ت م أ ض ل ل ت م عبادي هؤلاء م هم ضلوا السبيل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 فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أ ر س ل ن ا قبلك من المرسلين إ ل ا إ ل ا إ ن ه م ل ي أ ك ل و ن الطعام ويمشون في ا ل أ س و ا ق وجعلنا بعضكم لبعض ف ت ن ن تصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء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 فجعلناه هباء منثورا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة يومئذ خير مستقرا و أ ح س ن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل ا ل م ل ا ئ ك ة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 واعتدنا للظالمين عذابا ل ي م وعادا وثمودا و أ ص ح ا ب ا ل ر س وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد ت و على ا ل ق ر ي ة التي امطرت مطر السوء أ ف ل م يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا و إ ذ ا ر أ و ك إ ن يتخذونك إ ل ا ه ز ى ان هذا الذي بعث الله رسولا إ ن كاد ليضلنا عن الهتنا لولا أ ن ص ب ر ن ا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب ممضل سبيلا أ ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هواه ا ف أ ن ت تكون عليه وكيلا أ م تحسب أ ن أ ك ث ر ه م يسمعون أ و يعقلون إ ن ه م إ ل ا ك ل ن ع ا م بل ه م أ ض ل سبيلا أ ل م تر إ ل ى ربك كيف مد الظل ولو شاء ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إ ل ي ن ا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا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 فلاقطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك إ ل ا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء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 م ا استوى على العرش الرحمن ف ا س أ ل به خ د ي ر ا و إ ذ ا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أ ن س ج د لما تامرنا وزادهم نفورا ا تبارك الذي السماء ب ر جعل في ج وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خ ل ف ة لمن ر ا د أ ن يذكر أ و ر ا د شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وقالوا ن سلام والذين ياتون ل ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا رفعنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن كان عذابها غراما انها س ا ء ت مستقرا ومقاما والذين إ ذ ا أ ن ف ق و ا لم يسرفوا ولم ي ق ت ر و ا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إ ل ه ن ا خ ر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم ا ل ق ي ا م